بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إما المنافقين هم الفاتقون كانوا أشف منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتعتم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبترك الذي خال يأتهم نبو الذي فتسرم سلهم بالبينات فما كان يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات سليم تحتها الأنهار وَمَا سَأَلَ إِلَّا قَوْلَ الْحَقِّ بِجَنَّاتِ عَدْنٍ اشتركوا في القناة